لا يستطيع اللسان التعبير عن كل ما في النفس تجاهه ولكن تأبى النفس إلا أن تبين بعض ما يتلجلج في الصدر ويشتعل في الأعماق ومع عودة الذكريات يعود الأمل لإخوة حبهم في الروح متاصيل والفكر فيهم وإن غابوا لم منشاغيل لإخوة حبهم في الروح متصيل والفكر فيهم وان غابوا له فرقتهم جسدا والقلب بينهم فالنار في كبدي تخبو وتشتعل فرقتهم جسدا والقلب بينهم فالنار فيك بيتي تخبو وتشتعل ذكراتي الصباع ودي لذاكراتي فقد يجد الى لقياهم امل كانني قد دخلت البيت موغتا بعد الغياب الى الاحباب معتجل كأنني إذ رأوني ثم وانطلقوا نحوي سريعا وعي اولان يصلوا فعانقوني وبالأخرى عانقوهم أحبتي إخوتي قد جئتكم فسلو لو يسألوا الروح أهديها و واتبعوها من ابتساما رضا عن كل ما فعلوا لم يبقني غير ذكرهم بخاطراتي والذكريات إذا ثارت لها عمال فإن كشافت على مهل سرائي وجدتهم إخوة ما مثلهم مثالهم لازلت أذكور ملهاهم وملعباهم ما أجلسينا بابا لهم جعلوا لازلت أذكور كم ثاروا وكم سكتوا وفي التوافي كم يعلو لهم جدالوا لازلت أذكور كم يبكون أصغرهم وكم دخلت على الاتراب يا لازلت أذكر كم في مجلس سكاب ماء وكاء ثمان وكما عاتبات الدار قد جلسوا وكم سباقا اقاموا ومن تعالوا ولو تراهم ودمع العين منحدر على الخدود وقالوا هل سترتحين فاحجم الحزن قهرا منطقي وابت عيناي الا جوابا حينما سالوا فجاء ريحانة الاكباد أصغرهم يقول ما بال دمع العين منهامل فقلت يا مهجتي يا من أفضلوه على الأحيبات عنكم سوف أن فقال خذني رفيقا قلت يسعدني لو كنت أقدير لكن تكثر العلال